فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسرفت المرفود ذلك من انباء القرآن قصّه عليك منها قا اصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ولكن ظلموا انفسهم فما اقمت عنهم الهتهم فما اقمت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله شيئا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْبِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع فَهُوَ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ لا تكلوا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار, ففي النار ففي النار, ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها بادامة السماء فيها ما دامت السماوات والارض الا الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان الذين نسوا اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فيها في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن وكان موفوهم نصيبهم غير من